اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ آتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا آتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا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 وَصَّينن الإِنسانََ بِوالدي إِحْسَانًا حَغَلَ أُّ كُررهَم وَبَع كُرْرهَم وَحَمنُ وَفِ صَالُ ثَلَثونَ شَهرَ حتىَ إذاَا دَلَغَ أَشُدههُ وَدَلَغ أأَضينَ سَنََ قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين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 وَلكُلٍّ دَجَةُ مَِّ عَمِلُ وَلوفِيَهُمْ أَعْما لَهُم وَهُم لاَا يُغْلون وَيَوْمَا يُرَبَُّ بِينَ كَفَرُوا عَلَ النَّارِ أَذهبَبَة طَيباتِكُم في حياتاتِكُ مُ الدُّنْياَا وَاسْتَمْتَعتُم بها. فَليَوْومَ تُدِجَوونَ عَذاابًا أُونِ بِمَا كُنتُم تَسْتَكْبرِونَ فِي الأبِّ بِ غَيْرِ الحَقّ وَ بماَا كُنتُم تَفْسقُون وَذكُرْ أَخخواَعَابٍ إلام ذَرَقَ مَوم بِالأَحقاتِ وَقَد خَلٍَ نُذُرُ مِم بَيْ يَدَيْهِ وَمنِن خَلْفِهِ أَللاا تَعبُضُ إ الله إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَفْكِنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰبَ عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْدَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ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 اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ تُرْبَانًا أَهْلَهَا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 يَا الْمَوْتَى بَلٰى إِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُرْفَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ